والله استعدي للبواجي يمي لابنين ردوا يا انتامي وانذبح عباس ويحسين نباحه كلهم على القاع وحسام ظل مجرد مكسور لا يطلع ومخدرت حي درعي فرت بلقنا ومخدرت حي درعي فرت بلقنا يا الحرام وين نارتي تسعى بالصواوي ثب حوض مايا ضلوا ثلاثة أيام ذبرة عرايا لا تجنا نظارتي النار صاحب الرعايا لا تجنا نظارتي النار صاحب الرعايا khurasan qata'a sh ma lahu laymin البنين الأربعة ما حد فانغهم دمهم غز الغام والترم صاير شاف انغم ومن الصباح زين بمجاد للشام عنهم ومن الصباح زين بمجاد Nyshja ma'an huo Fook elhizel marran tuushar Fet'humma ta'aiin Fook elhizel Jäljien kans ma saa riippuiuksi haraib mitä lappas. Kellä arad rosu jetha munttaa mädas. رس الأعادي وغلق الميدان صابين، رس الأعادي وغلق الميدان صابين رس الأعادي حتى أولادي وكلي مين بالعالم يروح وياليت بعدي حسين ما تبقى لنا يروح يا بشرب شرب الله لا تقولي حسين مدبوح يا بشرب الله لا حسين Mä tippoooh Mä shuv biebidin Ya Aawad Rindii Jani Hsien Mä shuv وإخوانا عليهم ذا بلي بفاد أعزاز عندي وحزنهم بالقلب وعقاد وحسين فت قلب ونسي تفرق لأولاد وحسين فت قلب ونسي تفرق L'ulad, l'idwelabhu sèk neuladi, Yam s'ilmi, idwala sèk neuladi, yam s'mi. شاعر المرحوم ملعطي الجمري